وَكَانَ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْتَضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 يَععلم ماَا بَيْنَ أيديهِم وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يَشْفَعون وَلَا يَشفَعونَ إِلَّا لِمَ لِغْتَضَوَهُم مِن خَشيَته مُشْمِقون وَمَ يَقُلْ مِنهُم إِي إلَهُم مِن دُونهِ فَذَلِكَ نَجزين جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجز الظالمين.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 فَلَا يَرَونَ أنا نأْتِ الْ الأرْربَنَ قُصُهَا مِن أَقْرافِهَا أَفَهُ الغَالِبُون قُلْإِماَا أُذِركُم بالِالووح وَلَا يَسمَعُ الصُم مُُّعَ أَإذا مَا يذَرون وَل إِ السَّتُم نَفْحَةُم مِن عذاابِ رَبِّكَ لا يَقولَّ ييا وَلَ ل إِ وَنظر المَوازيل القِاسطَالَ مِ القِيامَ فَلَا تُغْنَمُ نَفْسٌ شَيْئ وَإِن كانَانَ مِث الطَالَ حَبٍَّ مِنْ خرْدَ لأَتَيناَا بهَا وَكفَ بِنَا حاسِبين وَلَقد آتَْنا مس وَهارُونَ الفُرقان وَضيا أَو وَذِكرَ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 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَنِكُمُ الْصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَلَمَّا سَمِعَ بِالصِّيَاحِ أَنَّهُ نَادَىٰ فَلَمَّا تَطْمَأَنَّ سَمِعَ أَن قِيلَ إِنَّ اللَّهَ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 فَجبن لَ وَهَبن لَ يَحييا وَصْحْناَا لَ زَوجَ إهُ كانَوا يسَارِعون فيِي الخَيرات وَدوننا وَيَدِعونناَا رَغَبِ وَرهَبَ وَكانوا لنا خاشعين والتي أأَحصَنَت فَجهاَا فَنَفَخْن فِيهاَا مِوحِنَا وَجَعلناها وَبِنها آيَةَ لل العالمين.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 فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ فهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق معيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من